Oh oh oh oh If الحاج neat, neither fet I believe me, I don't think, I don't like my wavet, إليك بأعتي أو او حج عذ جا بركني عتيني يا نحرمي ونشعي على القلب أو نقصد لعك بلا لا ذنب اب منك نريد وزيارتك حقت جاتنا يا, يا مصباح الهدايا الهدايا نقدم لك ضحايا ضحايا نحبك وانت تعرفنا عدوك ما يخوف يا بليمة على موقفنا عدوك ما يخوفنا طواف الحاج طوفان طوفان يا, يا واحد الواحد بالحقي أصبح يسلم طبعاً. رفع الماء صاحف كيل زمن تستخدع ما لا الخداع الزمرة ما يعلم الجريمة الدين الله حارثة شعراء. أوصل قتبان العابس أشد عذر القارة ضاعت رفعاً خدع كل هؤذارئ عذارئ لج الغايا وما نافع ما نافع هدف هتر يتحرف عدوك ما يخوفنا ما على موقفنا عدوك ما يخوفنا طواف الحاج نطوف نطوف صدر الالم يتوكل حاكم اللي يقصي يحساني مع رسم عملات ذهب نقدي ويقادم اجره يا يا افواهاتك اجيت وقت الدافع مسرور ما تبخى عليك كيبسامان ناس إليك من ذورك أجت تركيذ تزورك تزورك تشم طيبات عطرك عطرك يا من مثواك مرشفنا عدوك ما يخوفنا نقول ما علمنا عدوك ما يخوفنا طواف الحاجني طفتني طفايا يا حسين لظلمتك ظلمتك هل يوم اجت تظلمنا مطلبها واضح وشارف تقتلنا لا تحكمنا أو كم مفتي حاقد في يحسين حلل دمنا والهادي هدمة وقبتة خوف جعنا زع دعوها منا وصل حدا صابرنا صابرنا وبعد شدنا بعمرنا بعمرنا أمر مرجعنا كتفنا عدوك ما يخوفنا. حاجن طفت طفاه هو هو لخادم الحسين الشعر السيد سعيد الصافي